إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كاذح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 فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه كان في أهله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 والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير مملون